الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور الشياطين عما هنا من يأتين الله ثم الموتى من جنات الجنة ولا مرج نعمة الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله أحد ولا شريك له أشهد أن محمدا رسول الله أدخل بك إلى جنات ومن فمن عاد عن ميثاق النصارى فمن يبيت بكلمات الحين أما بعد فإننا ذكر الحديث في كتاب الله وخير من هذه محمد صلى الله عليه وسلم وأسر الأمور مع وكل ما حدث كل وكل بدعوتين ضلالا وكل ضلالا في الدنيا أما معلودا للسلام عليك الله يوركاس يجلو أنا كانت من شدني نور المرام من أدلة الأحكام كأي شيء سبب مريح قدام وعن أدي واخذ رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من ليمة من الليمة وهي حية وهو ميت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 ما لا في لا يكون فينيا ما لا ما الذي الذي الذي لا لا الذي لا الذي لا لا لا الذي لا الذي الذي لا الذي لا لا لا ما لا مبني للمجهول. المجهول للمجهول يحتاج الى نائب فاعل فى مبني للمعلوم المعلوم يحتاج الى الفاعل ومبني للمجهول يحتاج الى نايف فاعل فاعلة ما نايف فاعلة كش Blessed كسريني бы hab Urban كان لم بalling recognize فى نائب دير نائب be a قناه فاعلة لا تضرر ف ما ب شيء Chinese اتركد بها اتركد هر من البهيمة لا أزالك لا عزلك وهي حية وهي حية الجمل بعد المعارف أحوال بعد الشيء نحوية لا متصفة من ذلك من البهيمة وهي حية صفتي حيوان غيسي وهي حية ايواء كذا خي زنديا صفاتي ايواء غي زنديا ملزم البيع ما إنت جي إيه جيلك توا إنت جيلك جيلك توا كابو يعني ماشي لو أشغليلي لك توا أو زا كثيان جولة فهو ميت من ميت إذا ما لاجميتون لأ لأ يعني شر ميت بعض التجديد هو غالبا ما يعبر به عن الحي الذي فيه الروح واتى بزوري مؤكسانه يا كجين روحي فإني كميت إنه ميت مخلوق حي ما زال يعيش حياته وينظر أجله فهو ميت مع وقف التنفيذ لا أروا عن ذاك زندية لا أروا عن ذاك كنت أروا لا ما يكون بأكبار ما يكون في يقلق قوة كان الإنسان لا بويد الكريم قبل بويد وشي شامل فيه <تصفيق> خلي جميل وحقيل جميل والله بويد الكريم دول اللي دايك على هذا المعنى واضح عن تعالى جميل وانه ثم انكم يوم القيامه عند ربكم ستقضون ولهذا الاهل كريمه النبي الكريم الله عز وجل وتخبره بأنه سيموت وأن خزومة ويطبار سيهودون فكل حي جدولا يعني ميت حال حياته يعني طبعا حلول الأجل نزيادة يا أرواني هات لي أذن إخوتي فهو المخلوق الذي مات فعلا بعدين ميت ميت شيء هو الذي خرج روحه روحه منه هو الذي خرجت خرجت روحه منه ليستنشف الروح من خرجت الروح والذي مذازيا والذي مذازيا هو المخلوق الذي مات فعلا خرجت هيكوا فعلا ميتة وخرجت روحه وخرجت روحه واصبح جثته جثه هامده تم نزلت في اصبح تعداد جوثاً وأصبح جوثاً هامداً فهذا قلت لها أساسي يوضو إذا ويت لها أساسي وقال إخوة أيضاً لهم الأرض وأخرجنا منها حباً فمن يأكلون والأهمة الميتة قال حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل الذين فالميت هو الإنسان الذي مات وخرجت روحه فشبه الله تعالى الذي يرتاب أخاه بمن يأكل لحم ذلك الإنسان الميت فقال تعالى ياهو والذين آمنوا اجتملوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إسم ولا تجسس ولا يقتل بعض بعض أن يحب أحدكم أحدكم أن يأكل لحظة أخيه ميتا قبل ميتا ميتا فكرتموه وتقل الله من الله التواب رحيم ميتا إذن روحي ترسوها والكافر قلبه ميت قلبه ميت فهو مردية فهو ميت موتا معنويا معنويًا، معنوية يتحرك ويتفرش، هذا؟ هذا ده، أحسن أتنى... حركاتك حركة عدو... تكانت، أنا أستجله، شراء... ميت ميت ميت يخلو بقلبي هنا الإيمان، تدل شيء؟ أوه، بكتير، بليش بقول لي؟ على إن على حديث نعمان الكريماشي، هذه حديث الحلال بين والحرابين، لا شيء غير ما أقوله، على إن من كتب مغرة إذا أصله حدصله حدثائل الجثري، وإذا ما أصل الإنسان ذكري خلاه ويل قلبه هذا أصله وحياته من الاستقامة حياة إنسان ليستقامة إنسان كيان ولا يحيه خلاه إلا الإيمان دل الخز ديناب إلا بإيمان نبي أو من كان ميتا لا حي نار ميتا لا وجعلنا ينام وجعل له نوراً نور الإيمان يمشي في الناس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 الا من إلى الخبر يحمل قال وتسألني تفسير ميت وتسألني تفسير ميت وميت. فدونك ذا تفسير إن كنت تكله. بالشأنم تفسيري ميت وميت. تفسير كي فمن كان ذا روح فذلك ميت. او سابو الى برماذي هو, هو ميت وما الميت إلا من الى الخبر يحملوه كميت إلا أو كنتيك وابل أو قبر شوري لك شوري لك ألوه هو بنسبة الميته هو ميت لك فهو ميت لو ميته راسل له ميته لأنه كروي أنا أو بارتكعش تا مرتدي حسابا روحي ده بناهني مثلا مدار بويلو دك ميت ميت حالية ويا حي سنش زمله هون محلي نص من هال شحاله ترجعه كذا حال وصفة, حال وصفه حال وصفه تو ذاك تيزيشن حال هو جار ومجرور الصفه توابع يعني رفعه جاء الطالب الذكي مرفوع رايت طالبا ذكيا ومنصوب مررت بالطالب الذكي ومجرور اذا خويتي Je doet het met een vijf ips goeie die. Ik denk dat ze dat ips goeie die. Dat